صالح يكفّل عنه سيئاته يكفّل عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهاق قايدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولا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 البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدل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 خيرا لأنفسكم وَمَن يوق شح نفسه هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم